ألف مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 ولكن عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ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 والراسخون في العلم يقولون آبنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنا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 كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأقذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم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 والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الابصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين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 من ذلك من الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحت جَنَّاتِ <تكتفتها> النَّهَرِ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ